تَهُمْ أَن ضَغْتَهُم أَملَتُذِرهُم لا يُؤمِنُون خَتَمَ اللهَّهُ عَ قُلوا بِهِم وَعَلَ سَمعهِمْ وَعَلَ أَبَصَارهِم غِشَاوَ وَلَهُم عَذااب النعَظين وَمِن النَّاسِمَي يَقولُول آممًَا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 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عميون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 وَإِن كُتُمْ فِي رَيبٍ مِنماَا نَزَّلنَا على عَبَدِنَا فَأتُ بِسُورَ فَأتُ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدَعُوشُ وَدَأَكُمْ وَدَعُُوش هَدَأَكُمْ مِ دُونِ اللهِكُْ تُمْ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 ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما ارزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوه به متشابها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 قالُواأَتَجَعلُ فِيهَا مَ يُفسِد فيِيهَا وَيَسْفِ كُدّمَا وَيَسْفِ كُدِّمَا أَ وَنَحْنُنُ سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدّسُ لَك قاللَ إِي علَمُ مَا ل تَعَلَمُون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني بأسمائهاؤلاء ان كنتم صادقين قَالُوا صَبَّحْنَاكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ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 يياابَنِي إِسرائِلَذكُرُونعَمَتََِّ أَأَنْ تُعَدَْكُمْ وَأَفُ بِعَدِي وَأَفُ بِعَحْدُ فِي بعَهْدِكُم وَإََّا يَفَررهَبُون وَآامِلوا بِمَا أَن زَلْلتُ مُصَدِّ قَلِّمَا مكُمْ وَلَا تَكُون وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ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 اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ على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 وَإِذنَّ الجَّنَكُم مِن آالِ فِ الرَّعونَ يَسُونَكُم سُ العذَاب يُذَبِّحونَ أَبَنَاأَكُمْ وَيَتَحيونَ لِسَ أَكُمْ وَفيِي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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيُقَاتِلُونَ وَيَقْتُلُونَ, ويقتلون النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يعتدون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 الْبَقَرَةُ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُونَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا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 فَتَطْمَعُونَ انْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عقلوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 هِيَ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يظنون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 ما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا تم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئته واحاطت به خطيئته فاولائك فاولائك اِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الجنة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 وَقُولولِ الن صِحُسْنَوْ وَأَقِيمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّكَ ثَُّ تَوَّ تُمْ إِللاا قَللَ مِنْ قُمْ وَأَنتُم مرِضُون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 ثَُّ أَتُمْهَا أُناَا إتَقتُلونَ أَن فُسَكُم وَتُخْرجُونَ فَيق وَتُخْرِجونَ فَيقًَا مِنكُم مِ من دِيَارهِمْ تَبَهَرُونَ عَلَيْهِم تَظاهَرونَ عَلَيهِم بِالإِثْنِ والعدوان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 فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَاءِ اشْتَرَوُا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يشاء عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 قُلْ سَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانٌ قُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصًا خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الموت.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 فإنه نزلَهُ على قلبِكَ بإذنِ اللهِ مُصَدِّقًا لما بينَ يديهِ وهُدًى وبُشرى وهُدًى وبُشرى للمؤمنين من كانَ عدوًّا للهِ وملائكتِه ورسُلِه وجبريلَ وميكائيلَ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 بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنَ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ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 ومَن أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ عَبْدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُم أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ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 الهُ م فيِي السماواتِ وَالْأَْرضِ كُلّ هُ قَانتُ بَدعُ السَّماواتِ وَالْأَرض وَإِذاَا قَضَ أَمرْرَ فَإَِّماَا يَقُول لَ فَإَِّ ماَا يَقولول كُن فَيَكُون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 وَإِذِ بَتَ ل إِذَرَاهِي مَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتََّهُ قَالَ إِّي جَعِلُكَلِنَّ سِئمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَةِ قَالَ لَا يَنَُ أَحْد الظَّالِمِين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 قَالوا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاَ ثُمَّ أُضِرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ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 اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِ لَكُمُ الدِّينِ فَإِلَّا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَهُ مسلمون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 إِلَّا لَِعلمَ مََتَّ بِع الرَّسُولَ مِن مًا قَلِبُ على عقبِبَ وَإِن كََتْ لَ بيرَةً إِلَّا عََّ بينَهَدَ اللَّ وَمَا كانَانَ اللهَّهُ لضيعَ إمَانَكُمْ إن الله بالناس لراؤوف الرحيم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ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 لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ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 بل أحياء ولكن لا تشعرون وَل نَبَلَُّكُمْ بِشَيْئٍِ مِنَ الْخَوْوفِ وَالْجوعِ وَ نَقَص مِنَ الأمو وَنَقَص مِنَ الأموال الذين اذا اصابته مصيبه قالوا انا لله قالوا اننا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك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 إِهُ لَكُمْ عَدُوم مُبِين إِ ماَا يَأْمُكُمْ بِالسّ إِ وَالْفَحْشاءِ وَأَن تَقولُوا وَأَنْ تَقولُوا علىى اللَّهِ م لَا تَعلمُون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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي بِمَا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 ذِكْرٌ فِي الْقُرْآنِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُم وَمَن كانَان مَريضًا أَوْ على سَفرٍَ فَعدِدَّةُم مِن أَّ مِن أُخَ يريد اللههُ بكُم الصْر وَلَا يريد بكُم الأُصر وَلتُكممِل ل العَِّةَ الله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 وَاَتَالدَّاعِي إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بي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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل لله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون واقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْعَدُوُّ الْخَزَّامُ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قِيلَ له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 كَنَّ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الناس فيما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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا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 قُلْم أَن فَقَتُم مِن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَْنِ وَالْأَقََبين فَلِوالِدَينِ وَالْأَقَرَبينَ وَْيَتَامَا وَْمَسكين وَبنِ السَّبين وَمَا تَفعلالُ مِنْ خَيرٍ فَإِن اللهَّهَ بِهِ عَم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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدٌّ عَن اللَّهِ وَكُفْرٌ به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 أُلَاائِكَ يَدُعُونَ إِلَ الن واللَّهُ يَدْعُ إلَى الجََّةِ وَالْمَغْفَِةِ بِإِذْنِه وَبَيين آياتِه لَِّ سِلَ عََّهُم يتَذَكّرُون وَيَسْأَلونَكَعَنِ الْ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 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وقدموا, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء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 طلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا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 فإذاَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ فَلاَا جُنااح عَلَْكُم فيِي مَا فَعَلْنَ فيِي أَنفُصِه بِالمَعْرُوف واللَّهُ بِماَا تَعمللونَ خَبد وَلَا جُنااحَ عَلَكُم فِي مَا عَّتم بِهِ مِنْ خِطبَةٍ النِسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا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 وَعلملَمُوا أنن اللهَّه غَفُورٌ حَلم لَا جُنَا حَلَيكُمْ إِن طَلْنقَتُمِّسَ أَمَا لَمْ تَمَسّوه مَا لَم تَمَُّوه أَو تَفْرضُولهُ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 وقد فرضتم لهم فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح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 والَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُم وَيذَرونَ أَزواجَ وَصَةَ لِأَزْواجِهم وَصَةَ لِأَزْواجِهِم متَعًَا إلىى الحَوْلِ غَيْرَ إخْاجج فَإِنْ خَرَجَنَ فَلاجُنَا حَيكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فيِي أَنفُصِهَِّ مِنْ مَعْرُوف واللَّهُ عَزيزٌ حَكين وَلِمُطَقاتِ مَتَعُ بِالمَعرُون حًَّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَين اللههُ لَكُمْ آياتاتِهِ عََّكُمْ تَقِلُ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 وقد اخرجنا من ديارنا واباناءنا فلم ما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وَآتَهُ اللهَّهُ المُلكَ وَالْحكْمَةَ وَعَمَهُ مِنَّا يَشَاء وَلَوْ لَا دَفُْ اللَّهِا سَبَعْضَهُم بِبعَعْضَِّ فَسَدَةِ الأأَرْرض وَلَكِ اللهَّ هَذ فَدْ مِ علىلَ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 قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَبَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّنَا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 واللهَّهُ غَنِيٌ حَلين يأَّهََّينَ آمَنوا لَا تُبَطِلوا صَدَقاتِكُمْ بِالمَِّ وَالْأَذَا لا تُبطِلُ صَدَقاتِكُمْ بِالمَِّ وَالْأَذَا كََّذ يُ فِ قُمَالَ كََّذِي يُم فِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقَدِرُونَ على شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذينَ يُمفِقُونَ أَموَا لَهُ مُبَتِغَ أَمَرضاتِ الله وَتَثْبتَ وَتَثْبتَم مِن أَنفُسِهِم كَمَثَلِجََّةٍ بِرَبَوَةٍ أَصَادَهَا وَابِل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 نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَعَصَاهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نار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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, ولستم بآخذيه إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ من سَيِّئَاتِكُمْ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 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل اظنيا من التعفف تَارِفُهُم بِسمَاهُم لاَا يَسْأَلونََّا سَأِلحَافَ وَمَا تُمْ فِقُمٍِ خَيْرٍ فَإِن اللهَّهَ بِهِ عَم الذيَّذينَ يُم فِ قُونَ أَمولَهُم بِالليْلِ وَنَّهَارِسِ الرَّو وَعَانِيَةً فَلَهُمْ. فَلَهُمْ أَجرُْهُم عندَ رَبِّهٍ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُ يَحْزَنون الذيينَ يَأكُلونَ الرّباَا لَا يَقُونَ إِللا كَمَا يَقُومَّ يَيتَخَبتُهُ الشَّيطانوا مِنَ الْمَسْ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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يُحِبُّ كل كفار أثين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل له أو لا يستطيع فليملل وليه بالعدل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 وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذا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 وَإِن كُنتُم على سَفرَرِ وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرِهانُم مَ قُبُضَه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ فَلُْأَدّ الذي أَدّ مِنَ أَمانَتَهُ وََتَّقَِّ رَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ.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 فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ